لَد كَانَ فِي يُوسُفَ وَإخْوَتِهِ آياتَةٌ للِسَّائِلين إِذقالَ لَ يوسُفُ وَأَخُوه أَحَبُّ إلَى أَبِنَا مِنا وَنَحْنُ صْبَ وَنَحْنُ ر صصْبَةٌ إِ أَبَانَ وَقَتَلُوا يُوسُفَ أَوْ طَرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ مَن لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ يَخْلُ مَن لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُونَ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ مِنْهُمْ لا وَلْقُوه فِي غَيابَةجُبِّلتَقِطُهُ بعدْ السَّّارَ يَْلتَقِطهُ بعدُْ السياارَةِ إ كُ تُمْ فَاعلِين قالَاالُوا يَ أَبَنَا مَا لَكَ لا تَأمَن عَ يُوسُُفَ وَإِنا لَ لَناَا ارْسِلْهُما نَاغَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُم عَنْهُ غَافِلُونَ قالوا ان اكله الذئب ونحن عصبه اننا اذا الخاسرون فلم ماذا ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب وَأَوْ حَينَا إلَيْهِ لَونَبِّ أنَّهُمْ بِأَمْرِهِمهَا لَونَبِّ أنَّهُ بِأَمْرِهٍِهَا وَهُم لا يَشعْرون وَجَاءُ أَبَاهُم ععيشَأَ يَبكُون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 قَالَا يَا بُشْرَى هَذَا غُنَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الاض ولنعلمه وَلْنُعَلِّمَهُمْ مِنْ تَأْوِيلِ الْآيَاتِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وراء ودت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي احسن مسواي اننه لا يفلح الظالمون ولقد هممت به وهم بما بها لولا ارا برهنا ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين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 وَاعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ وَقَالَتْ تَخْرُجُ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَا وَقَطَّانَ أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُمُ الَّذِينَ نُمْتُ نَنِ فِي ولا قدروا متوه عن نفسه فاستعصم ولا ان لم يفعل ما امره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين قال ربي السجن احب الي مما يدعون الي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 مَا بَدَّلَ لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنُ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَىٰ نِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبَّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُم طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُم بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِنَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبَرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكننا اكثر الناس ولكننا اكثر الناس لا يشكرون يا صَاحِبَ السِّجْنِ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خير أم, خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا اَمَّنْ يَمْتَمِها انْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذالكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَمُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قَالَ لَأَمْرُ الذي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِالضَّعْنِ سِنِينَ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي ارا سبع بقرات ثمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرها بيسات يا ايها الملأ افتوني في رؤيا يا ان كنتم للرؤيا تعبرون وَقالوا أبضاسُ أَحْلَامِ وَماَا نَحْنُ بِبتَأول الأحْلَامِ بعَالمين وَطَالَ الَّذِينَ نَجَوْا مِنْهُمَا وَذَكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونْ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ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 فَمَا حَصَدتُم فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قدمتم يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ إِغَاثٌ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وَطَالَ الْمَلَكُؤُتُ نِ بِهِ فَلَمَّا جَاءَ أَهْرَ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ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 وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نصيب بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يتقون وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَادْخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ فَاعْرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ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 فَلَمَّا عَادُوا إِلَى آبَائِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنْعِمٌّ مِنَّا الْكَرِيمُ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنْعِمٌّ مِنَّا الْكَيْنُ فَأَرْسِلْ معنا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَهَا أَمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِمْ مِنْ قَبْلَ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إليهم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 قال لن ارسلهم معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لا تأتونني به الا ان يحاط بكم فلما اتوهم موثقهم قال الله على ما نقول وكيل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 عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولم ماذا خانوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيُّهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ مَاذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِحِمْلِ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ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 كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ فَبَدَا بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَاءِ أَخِيهِ كَذٰلِكَ كِيدُنَا لِيُوسُفَ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 قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه فخذ احدنا مكانه اننا نراك من المحسنين وَعَالِمَ عَذَّ اللهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ أَلَمْ مَسَّنَّكُم مِّنْهُ خَلَصٌ نَّجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاءَكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاءَكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ ومن قبل مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ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 وتولى عنهم وطال يا اسف على يوسف وطال يا اسف على يوسف وابيضت عيناه وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قال تَم اللهَّهِ تَفْتَُ تَذكُوسُ فَحََّ تَكونَ حَرضَ حتى تكونَ حَرضًا أَ تَكونَ, تكون منِن الهَالِكن قالَالَ إ ماَا أَشكُ بَّ وَحُصن إلَ الله وَآلَ منِن اللهَِّ مَا لا تَلَون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إن هُوَ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ فَلَمَّا ما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز ما السنا واهلنا الضر وجئنا وجئنا ببضاعه مزجته فوف لنا الكيل فوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين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 قال ابوهم انني لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندون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 وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءٌ إن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 توَوفَّانِي مُسلِْمَ وَأَحَقَنيِي بِالصَّالِحين ذَلِكَ مِنْ أَبَ الغَيبِنُ حيهِ إلَي وَمَا كُتَ لديهِمْ إذ أَجَعُ أَمْرَهُم وَهُم يَمْكرون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 وَماَا يُؤمنِنُ أَكْثَرهُم بِلهِ إِللا وَهُمْ مُشِْكُون أَفَأَمِنُوا أَن تَأتيَهُمْ راشَةُ مِنْ عَذاَابِلههِ أَ تَأتَهُ الساح أَو تَأتيَهُم السَّاعةُ, الساعة بَغْتَتَون وَهُم لا يَشحغُون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 إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَنَذَارَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا السَّيِّئَةُ أَصَرَّصُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا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 ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون